بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او نقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إِنَّ تَنَزَّلَ عَلَيْكَ قَوْلٌ ثَقِيلٌ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْشِيلًا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 جَهِيما وَطَعاما ذَاوِي الصَّتِّ وَعَذابا أَنِيما يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مِّنْ هَيْلٍ إِنَّ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِينَ فَكَيْفَ تَسْتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الرِّند السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه كذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا